ايحسب أ ن لم يره احد الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبه وما ادراك ما العقبه فك رقبه او اطعام في يوم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 عليهم نار مؤصده